ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م و ا ل س م ا ذات ء ا ل ب ر و ج و ا ل ي و م ا ل م و ا و ل ا م ي ه وشاهد ومشهود قتل أ ص ح ا ب ا ل أ خ د و د النار ذات الوقود إ ذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن ي ؤ م ن و ا ل ل ه ا ل ع ز ي ز ا ل ح م ي د ا ل ذ ي ل ه م ل ك ا ل س م ا و و ا ا ت ل أ ر ض و ا ل ل ه على كل شيء قدير و ا ل ل على كل ه ش ي ء ش ه ي د إ ن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم لهم جنات تجري ت ح م ا ل أ ن ه ا ر ذ ل ك ا ل ل ف و ز ا ك ب ي ر ربك إن بطش ل ش د ي د يبدئ إنه هو و ي ع ي د وهو ا ل ف و ر ا ل و د د ا ل ع ر ل ا ل م ج ي د فعال هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو ق ر آ ن مجيد في لوح محفوظ